عرفنا أن عدد المسلمين كان قليلا وكان المسلمون قد خرجوا أصلا لماذا؟ لأخذ تجارة يقودها أبو سفيان وما كانوا مستعدين للقتال فلما اقتربوا من هذا المكان وعلم أبو سفيان بخروجهم أرسل استاجر رجلا وأرسله إلى أهل مكة يحذرهم ويطلب منهم النجدة فجاء الجيش مكة مسرعا لينقذ تجارته وفي هذا الحال جاءت من أخبار أو عند ذلك وصلتهم أخبار ثانية من أبي, من أبي سفيانة أن التجارة قد نجت وأنكم تستطيعون العودة فوسوس الشيطان لأبي جهل أننا لا بد أن نذهب إلى بدل وأن نبقى هناك ثلاثة أيام ننحر فيها الجزولة ونأكل اللحمة نشرب فهمنا خمر. نشرب الخمر وتضرب لنا القينات والمعازف فلا يزال العرب يهابوننا. قبنا زهرة بن عدي. قال بعضهم لبعض لا حاجة لنا بالقتال فرجعوا. فهمنا وبدأ الأمر يرتب نزل المسلمون بالعدوة الدنيا من وادي بدر وهو المكان القريب إلى المدينة. ونزل المشركون بالعدوة القصوى في المكان البعيد بالنسبة للمدينة المسلمون على جهة من جانب من وادي بدر والمشركون على الجهة الأخرى أنزل الله المطر فتصلبت الأرض تحت أقدام المسلمين وتوحلت الأرض تحت أقدام المشركين الله سبحانه أرى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قليلاً وأرى المشركين المسلمين قليلا لكي يقضي الله تعالى أمره ولكي تتم هذه المعركة صار الجيش جيش المسلمين حتى وصل إلى أول ماء من وادي بدر مشى المسلمون حتى وصلوا إلى أقرب ماء إلى المدينة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده طيب فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه الأنصاري وكان مشهورا بجودة الرأي يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما وقفوا في هذا الموضع وكان الحباب بن المنزل معروفا بماذا بجودة الرأي هو رجل محارب يعرف أساليب الحرب في هذا المكان فقال يا رسول الله هل هذا منزل أنزلكه الله هل وقفت هنا بوحي من عند الله لا يجوز لنا أن نتقدم أو نتأخر لأن الله أمر بالوقوف هنا أم هذا من الرأي والحرب والمكيدة يعني من الخطط الحربية ومن الترتيب الدنيوي فقال له النبي بل هو الرأي والحرب والمكيدة فهمنا والقصة يعني قبل أن تتم لم تثبت بهذا طيب أو لم يثبت أن الحباب رضي الله عنه قال للنبي هذا القول بالتفصيل لم تثبت بإسناد قوي وبكل مشهورة في كتب السير قال له النبي هي الحرب والرأي والمكيدة ليس هذا بالوحي بل هو بالخطط الحربية فقال إذا كان الأمر كذلك يا رسول الله ليس لك هذا بمنزل إذا كان الأمر كذلك فهذا المكان غير مناسب لماذا؟ قال انعط بالناس حتى نأتي ادنى ماء من القوم إذا كنا نريد الخطط الحربية فقم بالناس ونتقدم حتى نصل إلى آخر ماء ليس أول ماء نصل إلى آخر ماء في بدر وهو ادنى ماء أقرب ماء إلى القوم نحن سنتقدم نعم سنتقدم المسلمون في أول الوادي أول الوادي فيه ماء وبعده بقليل ماء وبعده بقليل الماء وبعده بقليل أبال فيها ماء والمشركون في الجهة الأخرى الحباب قال يا رسول الله موقفنا هنا ليس بجيد لأنهم يجدون فرصة ليأخذوا الماء فإذا تقدمنا قبل أن يدخل المشركون إذا تقدمنا إلى آخر ماء فعند ذلك سنمنع المشركين من شرب الماء نكون نحن عندنا ماء وهم ليس عندهم ماء فهذا مما يعطينا قوة لأننا نقاتل يوما أو يومين أو ثلاثة الماء معنا وليس عندهم ماء يكفيهم فهذا مما يضعف قوتهم فهذه هي فكرتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم انهض يعني قم بالناس نهضا يعني قم بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم حتى تأتي إلى أقرب ماء من القوم فإني أعرف غزارة مائه. أنا أعرف المنطقة أعرف هذا الحي وأعرف الوادي أقرب ماء هو ماء بدر في هذا المكان وهو ماء غزير هذا ماء هو كثير هذا المكان فيه ماء كثير قال فإني أعرف غزارة مائه وكثرته فننزله يعني ننزل عند هذا الماء ونغور ما عداه من الآبار نغور ما عداه يعني نأتي إلى الآبار الأخرى الصغيرة فهمنا؟ فنضع الطراب فيها لكي يغور الماء يعني لكي يبتعد الماء عنه إذا وضعنا الطراب لا يجدون فيه ما أن يأخذون منه فهمنا؟ فننزله ننزل عند أقرب ماء ونغور ما عداه من الآبار ثم نبني عليه حوضا نحن نذهب إلى هذا البئر الذي نقف عندها نبني حوضا أمامه أمام هذه البئر نبني بناء فنملأه ماء نملأه ماء من البئر نأخذ الماء ونملأ هذا الحوض منه فنشرب ولا يشربون يكون عندنا ماء نشرب منه ولا يكون عنده ماء يشربون منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد أشرت بالغش فهمنا أشارت بالراي هذا رأي جيد الشيط الألباني رحمه الله تعالى في تحقيق هذه المسألة أوردها في روايات الضعيفة قال لم تثبت بإسناد قوي ولكنها تذكر هنا في كتب السير غالبا يقولون إن هذا كان من رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه ونهض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى أدنى ماء من القوم. طيب هذا الذي حدث فعلا يعني أن النبي كان في أقرب ماء من القوم هذا الذي حدث ولكن هل كان الأمر كما ذكر أنه نزل في عند أول ماء وقال له الحباب نتقدم فتقدم الله أعلم هذا لم يثبت بإسناد صحيح ولكن مشهور في كتب السير نهض حتى أتى ادنى ماء من القوم أقرب ماء اليهم ثم أمر بالآبار التي خلفهم بالآبار الأخرى التي خلف ذلك فغورت غورت عن وضع الطراب فيها حتى لم يظهر الماء فيها لينقطع أمل المشركين في الشرب لكي لا يكون عندهم أي أمل في شرب الماء لينقطع أي أمل للمشركين في الشرب من وراء المسلمين وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه وبنى النبي حوضا عند البيل القريب هو البيل الذي نزل عنده ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس يا نبي الله هذا كلام سعد يا نبي الله سعد بن معاذ رضي الله عنه في عمر الثالثة والثلاثين تقريبا في هذا الوقت أو الثانية والثلاثين أسلم سعد رضي الله عنه في عمر الثلاثين ومات وعمره ستة وثلاثون عام رضي الله عنه عاش ستة سنوات في الإسلام هذه السنة الأولى أو الثانية له بعد إسلامه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد قومه فقال يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا يا رسول الله نحن نخشى عليك نحن نخاف عليك إذا مات واحد منا، فأنا واحد من المسلمين إنسان ولكن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم توقفت الرسالة وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم خسر الدين كثيرا فيا رسول الله عندي لك فكرة ماذا؟ قال نبني لك عريشا العريش مثل الخيمة ولكن بدون أجناب مظلة يعني نضع لك مظلة مظلة في مكان بعيد في مكان ملتفع ترى منها ساحة بدل ترى الوادي وترى الكتال وهو يحدث وتوجهنا تقول ادخلوا يمينا ارجعوا افعلوا كذا تخبرنا ماذا نفعل ألا نبني لك عليشا العليش هذه المظلة كما قلنا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ليس فقط هذا بل ونضع عندك ناقتك الركائب هي الأشياء التي تركبك نعد عندك ركائبك يعني نضع ناقتك عندك قريبا من عجيشك ثم نلقى عدونا ثم نذهب فنقاتل العدو فإن أعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا إذا قدر الله تعالى أن يعزنا أن يرزقنا العزة وأن يظهرنا على عدونا إذا قدر الله ذلك كان ذلك ما أحببنا يعني كان هذا هو الشيء الذي نحب إذا نصرك الله فهذا الذي نريد نريد أن ينصرك الله وإن كانت الأخرى إذا كانت الحال الثانية إذا خصلنا هذه المعركة إذا قتل المسلمون جلست على ركائبك جلست على ناقتك فلاحقت بمن وراءنا جلست على ناقتك فرجعت إلى المدينة ولحقت بإخواننا الذين ولا أنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد, ما نحن بأشد لك حبا منه يعني إذا فزنا فالحمد لله وإذا خصجنا فالكب وعد وعود إلى المدينة فإن هناك قوم هم إخواننا لسنا أفضل منهم ما قال انظر نحن الذين جئنا إلى القتال وهم ينامون في بيوتهم هم يأكلون ويشربون ونحن في حرارة الشمس قال لا بل هناك إخواننا خلفنا لسنا أكثر حبا لك منهم هم أيضا يحبونك حبا شديدا فإذا قدر الله أننا نهلك هنا فعود إلى إخواننا سينصرونك وسيكفون معك حتى ينصر الله دينه قال فلحقت بمن وراءنا ذهبت إلى القوم الذين هم خلفنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم تخلف عنك أقوام لسنا أكثر حبا لك من هؤلاء القوم ولا أطوع لك منهم ولسنا أكثر طاعة منهم لهم رغبة في الجهاد ونية هؤلاء قوم لهم ماذا لهم رغبة لهم إرادة لهم هم يريدون الجهاد أيضا هم لا ي... لم يأتوا معنا لأنهم لا يعلمون أن جهادا يقع هم لم يجيوا لأنهم لا يعلمون أن القتال يحدث هم يظنونها ماذا تجارة نذهب إليها نأخذها ونعود ما ظنوا قتالا يحدث ولو ظنوا ذلك لجاءوا ولهذا قال ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك لو أنهم ظنوا أننا سنقابل ماذا عدوا وسنلقى حربا ما تخلفوا عنك إنما ظنوا أنها العير هم يظنون ماذا يظنون التجارة نذهب لتجارة فقط إنما ظنوا أنها العير يمنعك الله بهم إذا رجعت إليهم فإن الله يمنعك عن المشركين بهم يعني يحفظك الله بهؤلاء الإخوان ويناصحونك وهم سيكونون اهل الشوره واهل النصيحه إذا سألتهم تجدهم يبحثون لك عن الخير ويجاهدون معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يقضي الله خيرا من ذلك يعني أو يقدر الله تعالى أفضل من هذا يعني نرجو أن الله ولا نضطر إلى هذا أن أذهب إلى المدينة وأن يقتل أصحابي هنا فأعود إلى أصحاب آخرين تخلفوا نرجو أن يقضي الله لنا قضاء خير من هذا ثم بني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش فوق تل مشرف على ميدان الحرب التل هو أصغر من الجبل ما كان ألف متر فأكثر اتفقوا على تسميته جبلا ألف أو أكثر يسمونه جبلا وما كان تحت الألف فينا جبيل يسمى تلا فبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا هذه المظلة فوق تل مشرف يعني مطل على وادي بدر. صعدوا في مكان مرتفع ووضعوا العريش للنبي حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف في هذا المكان يرى وادي بدر أمامه ويرى المسلمين والمشركين في القتال مشرف مطل يعني هو يشرف عليه يعني يظهر أمامه ولما اجتمعوا في هذا الموضع عدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوفهم لما اجتمعوا في هذا الموضع بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب صفوفهم مناكبهم متلاسقة المناكب هي الأكتاف متلاصقة يعني يقف الواحد من المسلمين بجانب واحد بجانب واحد كما هو الحال في وقوف الصلاة الكتف في الكتف يقفون متجاورين. قال مناكبهم يعني أكتافهم متلاصقتون يعني بعضها بجانب بعض فصاروا كأنهم بنيان ملصوص. صار هؤلاء القوم كأنهم بنيان ملصوص كأنهم ماذا كأنهم بناء واحد. قد اجتمع بعضه على بعض ثم نظر لقريش فقال اللهم نظر النبي إلى جهة جيش مكة فقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني به يا ربي هؤلاء قريش قد أقبلت قد جاءت بخيلائها الخيلاء هو الكبر قد جاءت متكبرة علموا أن التجارة قد نجت ومع ذلك أبو جاهل يريد أن يجلس هناك في وادي بدل أن يبقى ثلاثة أيام يشرب الخمر ويذبح وتسمع العرب به جاء ماذا جاء كبرا يظهر عصبية قومه قد أقبلت بخيلائها يعني بكبرها لها نفس المعنى تقريبا تحادك وتكذب رسولك بنفس المعنى هم يحادون الله يعني يحاربون الله ويكذبون نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم فنصرك الذي وعدتني به اللهم انصرني بنصرك الذي وعدتني به فهمنا اللهم فنصرك الذي وعدتني به وفي هذا الوقت وقع خلف بين رؤساء عسكر المشركين في هذا الوقت حدث اختلاف بين رؤساء عسكر المشركين بين الرؤساء في جيش المشركين حدث اختلاف بينهم فإن عطبة بن ربيعة أراد أن يمنع الناس من الحرب عطبة بن ربيعة هذا أحد المستهزئين الذين الذين كف الله النبي صلى الله عليه وسلم شجعهم قال عتبة قد نجت القافلة وقد تركنا بنو جهر وقد تركنا بنو عدي ذهبوا وأنا أرى هيا يقول عتبة أرى أن أن ما فعله هؤلاء خير لأن التجارة قد نجت فما فائدة الكتاب لماذا نهلك أنفسنا لماذا نذهب هناك يصيبنا أن يقتل بعضنا او أن يجرح بعضنا نحن كل يوم هذا الجيش كل يوم يذبح عشر جمال فهمنا؟ عشرا من الإبل يوما عشرا ويوما تسعة فهمنا؟ فكل يوم نبقاه في هذا المكان يكلفنا أكثر فهمنا؟ فهو يفكر بهذه الطريقة قعل عطبة وأراد أن يمنع الناس من الحرب ويحمل دم حليفه عمرو ابن الحضرمي. طيب قالوا له إن المسلمين قتلوا من إن المسلمين قتلوا عمرو ابن الحضرمي رأينا في صلية عبد الله بن جحش التي ذهب يستطلع الأخبار ولكنه وجد فرصة فقتل واحدا من المشركين وأمسك واحدة مجد منها من قبله وهرب الثالث فدخل مكة. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالغنيمة والنبي صلى الله عليه وسلم أولا غضب عليه وقال ما أملت بقتال لماذا قتلت في الشهر الحرام ثم أنزل الله تعالى أن ذلك جائز فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهنا قالوا له نسيت عمرو بن الحضرمي الذي قتل هو حليفك هو في مسؤوليته قال أنا مسؤول عنه يعني أنا أتحمل ديته أنا أدفع ديته ولا نقاتل ويحمل ما أصيب من عيني وأنا ادفع بدلا من مما أخذ في تجارته ايضا ودعا الناس إلى ذلك وبدأ يدعو الناس إلى هذا يعني نعود وأنا مسؤول فلما بلغ أبا جهل الخبر وسمه بالجبن. لما وصل الخبر إليه وقف يقول أنت جبان أنت خائف أنت تخشى من القتال من مثل هذا من الكلام الذي يحجب القلب والذي يحث على ماذا الكلام الذي يحث صاحبه على على الحمية والعصبية فبدأ يحثه بذلك فهمنا بدأ يخوفه ويذكره بهذا فعند ذلك بقي عطبة بن ربيعة في هذه المعركة وقال أبو جهل والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد لا نعود حتى يفصل الله بيننا وبينه فهمنا وهنا بسبب هذه, بسبب هذه الكلمات التي قالها أبو جهل غضب عطبة غضبا شديدا وقال أنت تتهمني بالجبن أنت تقول تقول عني جبان سترى ما يكون في هذا الكتاب فكان عتبة وأخوه شيبة عطبة وشيبة وابنه يعني عطبة وأخوه شيبة وابنه الوليد كان كان الثلاثة هم أول من دخ كانوا أول من قاتل المسلمين هم الذين وقفوا في الصف الأول في المبارزة. وعادة القتالات في ذلك الزمان أن الحرب لا تبدأ مباشرة بل يخرج واحد أو اثنان أو ثلاثة من القوم فيقولون من يخرج إلينا فيخرج إليهم واحد أو اثنان أو ثلاثة أمامهم فيتقاتلون والجيشان واقفان فيتقاتلون فيقتل بعضهم بعضا يعني من فاز منهم يعني من قتل طيب فهو فائزه فهذا الذي يفوز يعطي قوة لجيشه يقوي قلوبهم نحن قد تمكننا منهم والذي هزم هذا يحرق قلوب قومه فربما انهزموا بسبب هذا فتقدم هؤلاء الثلاثة عطبة تقدم عطبة وأخوه وابنه ودعا إلى المبارزة فخرج إليه المسلمون فقتل الثلاثة في أول معرفة قتل عطبة وقتل شيبة وقتل الوليد في أول المعركة قبل أن تقوم الحرب على ساقها الساق ما بين الركبة إلى القدم هذا يسمى ساقا والفخذ من فوق ما بين الركبة إلى الورك فهمنا قبل أن تقوم الحرب على ساقها هذا أسلوب يدل على الشدة نقول وقفت الحرب على ساقها يعني الحرب قائمة على أشد ما تكون قبل أن تقوم الحرب على ساقها خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي قبل أن تبدأ الحرب خرج رجل من المشركين واسمه الأسود ابن عبد الأسد الأسود بن عبد الأسد المخزومين وقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لا أهدمنه أو لا أموتن دونه يقول الأسود والله سأذهب إلى حوض المسلمين فأشرب منه أو أهدمه أو اقتل دونه فهو وضع لنفسه ثلاثة احتمالات إما أن يصل إلى الماء فيشرب وإما أن يضرب الحوض فيهدمه فيسيل الماء وإما أن يموت فخرج إليه حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وضربه ضربة فأعطاه بها الثالثة وكان يريد أن يموت فقال خذ ما أردت ضربه ضربة شديدة فقطع رجله فسقط الأسود على الأرض ولكنه لم يتوقف وبدا يزحف يريد أن يقترب من الحوض أيضا فاجتمع عليه المسلمون فقتلوه. قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وضربه ضربة قطع بها قدمه بنصف ساقه ضربه ضربة قوية فقطع قدمه مع نصف الساق فوقع على ظهره فزحف على الحوض لم يتوقف بدأ يزحف يقترب من الحوض فزحف على الحوض حتى اقتحم فيه ليبر قسمه يعني زحف الزحف هو المشي على البطن على الأرض لا يستطيع أن يقف فوزحف حتى اقتحم في الحوض يعني اقترب منه وضع يده عليه ليبر قسمه لكي يكون قد وفى بقسمه هو حلف أن يشرب منه أو أن يهدمه أو أن يموت فاقترب منه ليفعل فاتبعه حمزة رضي الله عنه فقتله ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يحرز الناس على الثبات والصبر وقف النبي يحث الناس يحرضهم يعني يشجعهم على الثبات والصبر اثبتوا في القتال في سبيل الله واصبروا فإن الله تعالى ينصر الصابرين وكان فيما قال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من كلامه إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله تعالى به الهم وينجي به من الغم إن الصبر في مواطن البأس في مواطن الشدة الصبر في وقت الشدة هذا شيء مما يفرج الله تعالى به الهم مما ييسر الله الأمر به ويسهل على القلوب به مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم وينجي الله تعالى به الله ينجي بهذا من الغم ثم ابتدأ القتال بالمبارزة المبارزة هي النظام الذي كنا. يخرج رجل من هنا ورجل من هنا أو اثنان واثنان وهكذا ابتدأ القتال بالمبارزة فخرج من صفوف المشرقين ثلاثة نفر عطبة بن ربيع هذا الذي الذي اتهمه أبو جهن بالجبن وهو يقف في الوسط وعن يمينه أخوه شيبة وعن شماله ابنه الوليد فهمنا فهو انظر إلى عطفة قدم من قدم أخاه وقدم ابنه هؤلاء أقرب الناس إليه وبدأ بهم فطلبوا أكفاءهم طلبوا أكفاءهم يعني نريد من يساوينا من يناسبنا يخرج إلينا لكتابه الكفء هو ماذا هو المساوي ولم يكن له كفوا أحد في الأصل أن بالعمزة وخففت فصارت واوا فالكفء هو المماثل هو المشابه هو النظير فنحن من أشراف القوم لا نريد, لا نريد أشخاصا من أقل القوم نريد أشخاصا في الشرف والمنزلة مثلنا، فطلب فطلبوا فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار خرج ثلاثة رجال من الأنصار فقال عتبه لا نريدكم أنتم من, من أهل المدينة نحن نريد من إخواننا من إخواننا الذين قاتلونا وخرجوا علينا من مكة نريد من المهاجرين نريد من أهل مكة قال لا حاجة لنا بكم إنما نريد أكفاءنا من بني عمنا فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب عبيدة هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم الحارس طيب والثاني حمزة ابن عبد المطلب حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب عليه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الثاني إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يخرج أي شخص بل أخرج من أخرج عمه وأبن عمه طالب أبي طالب وأبن أبي طالب وأبن أبي الطالب وم وهو عبيدة فهمنا؟ أما قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب للأول هذا لعتبة وحمزة بن عبد المطلب للثاني حمزة لشيبة وعلي بن ابي طالب للثالث علي للوليد واللاحظ علي هو أصغر أيضا والوليد هو أصغرهم علي أصغر سنا لأن علي أسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير يعني علي في هذا الوقت مثلا في الثامنة عشر تقريبا فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة لهؤلاء الثلاثة أما حمزة وعلي فقتل صاحبيهما حمزة قتل شيبة مباشرة وعلي قتل الوليد فهمنا وأما عبيدة عبيدة وعتبة أما عبيدة وعتبة فاختلافا بضربتين ضرب عبيدة عبيدة كون النبي قدمه إلى عتبة لأن عتبة هو, هو سيدهم كون النبي قدم عبيدة إلى عتبة فقد قدمه وهو يعلم أنه مكافئ أن عتبة أن عبيدة يستطيع قتل عتبة وهذا الذي حدث فقد ضرب عبيدة عتبة ضربة قوية، ولكن استطاع عتبة أن يضرب عبيدة ايضا فسقط الاثنان جريحين ما ماتا، لم يمت هذا ولم يمت هذا. أما حمزة فاستطاع أن يقتل شيبة، وأما علي فاستطاع أن يقتل الوليد. فن ونظر فوجد عبيدة قد وقع على الأرض، ووجد عتبة قد وقع على الأرض. فهجم علي وحمزة على عطبة فقتلاهم وحملا عبيدة ورجع به إلى صفوف المسلمين ومات عبيدة رضي الله عنه بعد ذلك من أصل هذا الجرح فهمنا فأما حمزة وعليك فقتلا صاحبيهما وأما عبيده وعتبة فاختلفا بضربتين هذا ضرب هذا ضربة وهذا ضرب هذا ضربة كلاهما جرح صاحبه فحمل رفيق عبيدة على عتبة من رفيق عبيدة حمزة وعلي حملا يعني هجم على عتبة فأجهز عليه, أجهز عليه بمعنى أنهى حياته يعني هو كان فيه بعض الحياة لأن عبيدة ضربه فهو لم يموت ولكن فيه شيء من الحياة فأجهز عليه يعني أتم قتله وحمل عبيدة بين الصفوف جريحا يسيل مخ ساقي يعني حمل عبيدة بين الصفوف بين صفوف المسلمين الصفوف كما قلنا مثل صفوف الصلاة فرجع علي وحمزة يحملان عبيدة ويمشيان بين الصفوف والناس. والناس يفتحون لهم الصفوف ويحملان عبيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسيل مخ ساقه قطعت ساقه حتى إن ما يوجد في داخل العظم يسيل منها من شدة الضربة فحملاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ووضعاه قال وأطجعوه يعني أناموه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فافرشه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفه فوضع النبي رأس عبيده على رجله كانت رجل النبي فراشا لراس عبيده فافرشه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفه فوضع خده عليها الخد هذا جانب جانب الوجه وضعه على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاده قال انت شهيد في سبيل الله فقال له عبيدة وددت والله أن أبا طالب كان حيا هذا عبيدة ابن الحارث قال يا رسول الله كنت أتمنى أن يكون عمي أبو طالب حيا الآن ليعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل يقول, يقول عبيدة تمنيت أن أبا طالب يكون حيا لكي يعرف ماذا فعلنا معك يا رسول الله نحن وقفنا معك أبو طالب هو الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يقول ونسلمه حتى نصرع حوله نحن نوافق نقف معه حتى نقتل حوله نقتل حول النبي صلى الله عليه وسلم ونذهل عن أبنائنا نذهل يعني تذهب عقولنا عن أولادنا نحن مشغولون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سألتني عن ولدي إذا سألتني عن زوجي أقول لك ليس الآن لست, لست فالغا عقلي مشغول بما هو أهم فكان أبو طالب يقول هذا يقول نحن ندافع عن ابن أخينا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إننا ننسى وننسى زوجاتنا في الدفاع عنه فيقول عبيدة تمنيت أن يكون حيا لكي يرى كيف أننا لسنا أقل منه حبا لك وأننا ندافع عنك يا رسول الله وبعد انقضاء هذه المبارزة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف يعدلها بخضيب في يده بعد انتهاء هذه المعركة وقف النبي بين بين هذه المباجهة وقف النبي بين الصفوف يسويها بعود العود هو ماذا قطعة خشب من الشجر صغيرة يا زيد عود إلى الخلف يا محمد تقدم يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يلتف الصفوف فهمنا بقضيب في يده بقضيب بعود صغير من الخشب في يده النبي صلى الله عليه وسلم بسواد ابن غزية وفي رواية غزية بن طم مر النبي بسواد ابن غزية حليف بن النجار وهو خارج من الصف رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا رضي الله عنه متقدما عن الصف الصف هكذا وهو في الأمام قليلا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضيب في بطنه وقال استقم يا سواد القضيب قلنا العصا، النبي في يده عصا، ووجد سوادا متقدما فضرب النبي على بطنه يعني استقم يا سواد عد إلى الصف أنت متقدم شيئا خفيفا وقال استقم يا سواد فقال اوجعتني يا رسول الله هذه الضربة التي ضربتني تؤلمني انا شعرت بالالم بسببها اوجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فاقضني من نفسك أنت قد اوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله تعالى بالحق وبعثك الله تعالى بالعدل الله ارسلك بالحق والعدل فاقضني من نفسك اقضني يعني اعطني ماذا اعطني القود القود هو القصاص. أنت قد أشعرتني بالألم ضربت بطني والله قد أرسلك بالحق وأرسلك بالعدل فهمنا فماذا فأعطني القوة أعطني القصاص أريد حقي فهمنا فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه رفع النبي غداءه عن بطنه كشف عن بطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال استقد يا سواد استقد يعني خذ حقك اضربني كما ضربته استقد يا سواد فاعتنقه سواد وقبل بطنه فاعتنقه سواد وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك لماذا فعلت هذا يا سواد فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى أنت ترى الجيش جيش العدو أمامنا قد حضر ما طرى فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك أردت أن يكون آخر شيء أن يكون جلدي قد لمس جلدك ربما أموت بعد هذه المعارفة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير دعا له النبي دعاء خير ثم ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش بدأ النبي بوصية الجيش فقال لا تحملوا حتى أمركم. لا تحملوا يعني لا تهجموا. لا تهجموا حتى أمركم. وإن اكتنفوكم وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل. ولا تسلوا صيوف. إذا اكتنفكم يعني إذا دخل القوم عليكم إذا اقتربوا منكم فلا تقاتلوهم بالسيف بل ضربوهم بماذا؟ انضحوهم بالسام تضربوهم بالسهام من بعيد عندما يقتربون ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم لا ترفعوا السيوف حتى يدخل تدخل الصفوف بعضها في بعض ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ثم حضهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر والثبات حضهم يعني شجعهم على الصبر والثبات ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى عريشه رجع إلى المكان الذي اعد له ومعه رفيقه أبو بكر رضي الله عنه ومعه حارسه سعد بن معاذ رضي الله عنه واقف على باب العريش واقف أمام باب هذا المكان متوشح السيف يعني حاملا سيفه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كما جاء في صحيح البخاري اللهم أنشدك عهدك ووعدك أنشدك يعني أسألك اللهم إني أنشدك يعني أسألك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد يا ربي لو قدرت لو قدرت إهلاك هذا الفريق من المسلمين لم تعبد من يعبدك إذا قتل المسلمون اليوم فمن سينشر هذا الدين فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء ويشدد فقال يا رسول الله حسبك يعني يكفي فإن الله سينجز لك وعده إن الله تعالى سيفعل لك ما وعد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يقول سيخزم الجمع ويولون الدور هذا الجمع الذي جاء يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم سيهزمهم الله ويولون الدبر يعني يلتفتون بأدبالهم يعني يهربون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشجع الجيش على القتال يحرد الجيش يعني يشجعه يحثه قال والذي نفس محمد بيده لا يقاتله اليوم رجل فيقتل صابلا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة لا يقاتلهم أحد في هذا الوقت إلا وقد كتب الله له الجنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه من قتل واحدا من المشركين فإن سلاحه وفلسه وثيابه وذهبه الذي يلبسه وغير ذلك هذا غنيمة للقاتل لمن قتله هذا يسمى سلبا وهذا لا يدخل في الغنيمة لا يقسم في الغنائم هذا سلبه قال من قتل قتيلا فله ماذا فله سلبه يعني فيجوز أن يأخذ حقه منه فقال عمير بن الحمام وبيده تمرات يأكلها بخ بخ ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ثم قذف التمرات وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل عمير بن الحمال رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فهمنا فقال وكان في يده بعض التمرات يأكلها قال إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها حياة طويلة يعني إذا عشت لكي أكل هذه التمرات كم من الوقت يأكل فيه بعض التمرات خمسة ستة كم من الوقت خليم. فهو يقول إذا عشت هذا الوقت القليل فأنا أشعر أن هذه الحياة طويلة ثم رمى التمرات من يده واخذ سيفه وقاتل رضي الله عنه حتى قتل رمى واشتد القتال بدأ القتال يشتد وحمي الوطيس حمي الوطيس يعني حمّن حمية ال أو النار حميت بمعنى صارت حارة والمعنى اشتد هذا القتال وأيد الله المسلمين بالملائكة بشرا لهم ولتطمئن به قلوبهم أيد الله المسلمين بمن أيدهم وقوتهم ونصرهم بالملائكة وأيد الله المسلمين بالملائكة بشرا لهم ولتطمئن به قلوبهم فلم تكن إلا ساعة حتى هزم الجمع لم يمر إلا وقت قليل حتى هزم الله تعالى هذا الجمع وولوا الدبل وله يعني التفتوا أعطوا أعطوا الدبل يعني هربوا ولتطمئن به قلوبهم هذا كلهم لكي تطمئن قلوب المسلمين بالإسلام بالإيمان فلم تكن إلا ساعة حتى هزم الجمع وولوا الدبر وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسلون فقال قال هنا قتل من المشركين نحو السبعين في هذه المعركة قتل من المشركين قريب من سبعين فهمنا؟ منهم من كريش عطبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عطبة قتلوا مبارزة في أول القتال، وأبو البختلي بن هشام قتلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى مساعدة من من أبي البختلي بن هشام هذا، كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعده رأينا قديما في في حصار المسلمين في شعب أبي طالب. كان أبو الاخترين من الذين وقفوا لنقد هذه الصحيفه كان واحدا منهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجده فلا يقتله طيب ولكن وجدوه قتيلا يعني كان الذي قتله لم يسمع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النبي به خيرا من وجده فلا يقتله ولكنهم وجدوه قد قتل ومن القتله حنظله بن أبي سفيان وابو جاهل ابن هشام أبو ابو جاهل ابن هشام هو ابو هذا ابو جاهل هو عمر بن هشام كان من يعني من نبع قتله شيء عجيب فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله ابو بكر ولا عمر ولا علي ولا ولا هؤلاء من قتله قتله شابان صغيران 14 15 مثل هذا فين كان في المعركة من البداية ووقف في الصف الأول مع من بجانب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واحد عن يمينه وواحد عن يساره وإذا بواحد منهما يشد عبد الرحمن لأنه كلاشيم يقول يا عمي تعرف أبا جهل؟ قال نعم عرفه قال ما تفعل به؟ قال لا يفارق سوادي سواده حتى يموت لاعجل منا. يعني أنا سأكون خلفه لا أترك ظله حتى يموت ماذا؟ حتى يموت واحد منا. وإذا بالأخ الثاني أو بالشخص الثاني يقول لعبد الرحمن رضي الله عنه شيئا مثل هذا. قال ماذا تفعل؟ قال لا يفارق سوادي لا يفارق سوادي سواده حتى اقتله فهمنا؟ هكذا قال, قال هنا أبخنه. يعني اسال دمه واهلكه فتيان صغيران من الانصار هذان الفتيان هما اللذان ضربا ابا جهل لما ظهر ابو جهل بين الصفوف قال لهما عبد الرحمن بن عوف تريدان ابا جهل انظرا الى هذا الذي يمشي بين الصفوف قال لهما هذا صاحبكما هذا الذي تريدان فهجما عليه مباشرة ولم ينتظر بداية القتال فضربه واحد ضربة قطع قدمه، وضرب الثاني ضربة ثانية وأهرب مباشرة إلى صفوف المسلمين. فتبعهم عكرمة بن أبي رضي الله عنه وكان مشركا في هذا الوقت. فضرب واحد منهم ضربة قطع ذراعه، إلا شيئا قليلا منه. ثم مات شهيدا في هذه المعركة أيضا. قال أدخنه فتيان صغيران من الأنصار كان يسمعانه لما كان يسمعانه من أنه كان شديد الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهز عليه بعد ذلك عبد الله بن مسعود طيب هذان الصحابيان ماذا فعل بأبي جهل ضرباه الضربات الشديدة التي تسبب الموت. فلما انتهت المعركة سأل النبي عن أبي جهل اطلبوا لي ابجان فبدأوا يبحثون عنه فوجده عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود واحد من ضعفاء الجسم من الصحابه جسمه كان ضعيفا فذهب عبد الله مع الباحثين فوجد أبا جل. فهمنا وجده ف معه قال يا عدو الله هل أخذاك الله هل تشعر الان ان الله قد اهانك وقد اخزاك فيننا تمام قال له يا عدو هل الله هل اخزاك بام قال رجل سيد في قومه سيد قتله قومه فوضع عبد الله بن سعود رجله على رأسه بجال وبدأ يقطع رأسه حتى أخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو هنا يقول إن هذين الغلامين كان يسمعان أن أبا جهل شديد أن أبا جهل شديد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهمنا فضرباه ضربة شديدة وهرب ثم جاء جاء بعد ذلك من قتلهم نعم عبد الله بن مسعود جاء بعد ذلك فأجهز عليه يعني هو الذي أتم قتله وأخذ رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجهز عليه عبد الله بن مسعود وقتل أيضا نوفل بن خويلد هذا من المشركين قتله علي بن أبي طالب وقتل عبيدة والعاص ولدا أبي أحيحة سعيد بن العاص ابن أمية وقتل كثيرون غيرهم أما الأسرة فكانوا سبعين أيضا يعني قتل سبعون وأسرة سبعون فكانوا سبعين كذلك. جيد الأسرى من أخذ في القتال ولم يقتل أخذ سجينا فهؤلاء كذلك ماذا كانوا سبعين قال كانوا سبعين قتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وهو راجع عقبه ابن أبي معيط والنظر بن الحالس الذين كان بمكة من أشد المستهزين وكانت هذه الواقعته في العام السابع عشر وهو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القرآن من قبل ليس في هذا اليوم ابتدأ فيه نزول القرآن من عند إقرأ فهمنا ولماذا قال السابع عشر لأن هذا من الأقوال أن ليلة القادر هي ليلة السابع عشر قالوا لأنها ليلة غزوة بديل هذا من الأقوال المسموعة وكانت هذه الواقعة في السابع عشر من شهر رمضان وهو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبين التاريخين أربع عشرة سنة قمرية كاملة يعني بين هذا الوقت وهذا الوقت أربع عشرة سنة فهمنا طيب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهؤلاء القتلى ماذا فعل بهم الذين قتلوا من المشركين أراد النبي أن يطهر الأرض منهم فنظر إلى بئر قديم إلى قليب قديم فوضعهم فيها ثم وضع الطراب عليهم تماما مم. طيب بس لازم انقف ان شاء الله تعالى عند هذه المساله ونكمل باذن الله تعالى ما بقي في هذه الغزوة المباركه في الدرس القادم ان شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته